والارض ضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف الريحان فبأي آلام ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من معرج من نار فبأي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 بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آناء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام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 سلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدهان، فبأي علان ربكما تكذبان؟ أسألوا عن ذوب فَبِأَيِّ وناجان رَبِّكُمَا آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا فبأي آل ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم أن فبأي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 فيهن قاصرات الطرف لن يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء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 تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام